tu jurhan fi صير الصبح ايثارا ومن حاض هنا القاسم يشتو بعبير الحب يزهو كلما حارت خطاه كل ما لي القرب يادنو ليتني اسعوني ليتني في هي بثو فهو ميناء الحياه وهو في الغا Ez ez ezeko Ej zitten, Ej z trimak horretko Ej stopulu Ej beste poha Benit ulgu درا يا غفو صرح الان انا اباه اننا لا نبالي اي بالانواع الظلمعما تقلب الذل كان زمنا ومن الصيد قيس قينا انن الله اكبرناه جد لم يزل ان لله اكبرنا لم يزل يا الالعين صوت قلب akbaron akbaron ya rahiqa omri akbaron ya hiza ma dhari akbaron ya rahiqa omri akbaron ya hiza ma dhari ta rab ندى حزاني او انا اتي جارحك لحاني تهمس الاه واالهوى القاني نحرك الوافي ناخر يا الزاني كثاني تهمساني بالجراح صبرك كثاني تبرقان والحياه حسى جثثون عنا قد ابا والابو بالهوارثه جثثون عنا قد ابا والابو بالهوارثه جثتي خذ خربك الان لما ازل طفل لم يموت قلبي اسمع لحن انت لم تكن حق حتى تنسانا كالغروجي راسك يا ابتاه ياسم والرمال ادثرتنا لا سايد يا رحيق عمري اكبرن يا حز ظهري طرب ابني ضميد حزاني او انا ادي دور حيكل حاني تهمس ولها ولا هوا القعاني محروك الوعفي لا حر تهمساني جراحي صدر لسه تعاني تبرق يا طول السكون ترثتان عنا قد ابا والاب خذني قربك العالم لما زلت طفلا انت ترعانا لم يموت قلبي نفس لحانا انت لم تنه حتت نسان تمروجي راسك يا بتاه يس والرمال ذثرت دا والاسايل عابتي قربك الان لما انزل طيفنا انت ترانا يا موت قلبي فاسمع لحانه انت لم تنحر حتى تنسانه روجي رأسك يا أبتاه يسكر والرمال ثرتنا الهساء شوقا إلى كحف الوراء وما عدا كياني رب الممار ليس لنا نحن الحياة روح المعاني كل شهيد ما شهيد تعوى الإخاء يفني العبيدة قلب الحسين نحوي مزيد طربا حنانا قلب الحسين حويب زيد قرب نحنان التفعا وعيد والأكبر رغم العنى يبنو إلى جرحي أبيه يا والدي للخيمة ارجع لنا يمسك يديه والأكبر رغم العنى إلى جرحي أبيه يا والدي للخيمة ارجع لنا يمسك يديه لا أقوى حملا والله حسرا أبصر حبيبي للترب خر لا أقوى حملا والله حسرا أبصر حبيبي للترب خر شباب قسم وسط لكن روحي ان قبل تفر لكن روحي ان قبل تفر يا ايدي على حمل قتلانا خيامون ودلفتك أعيانا أمني إلهي على حمي قدلانا خيامون تعرد ودلفتك أعيانا إن الصريع لكن روحي تاب خضوع الممار عاد القتال اروي صمود الحياه شبيبي يا بي وروحي لهتاه وداجيك طه طهرت بدماي وقداني بين جناني يا جوهاني يا بارق قدامي للجنا لي يزهو الصريع لكن روحي بتابا خضوع للممات <تصفيق> اني بعته اني بعته بعد القتال يا رصمدا حياه لقتلانا خيامون تعرّت وذل فتك وعيانا أعني إلهي على حام لقتلانا خيامون تعرّت وذل فتك وعيانا إن الصريع لكن روحي تابا خضوع الممات انبعثو بعد القتال يا روي الصمود الحياه اروي صمود الحياه بطل دي السيف في العها يا فلوق